بسم الله الرحمن الرحيم الصحيح والمعتل قال ينقسم كل من الاسم والفعل باعتبار الصحة وعدمها إلى صحيح ومعتل اولا الفعل الصحيح منه ما خلت اصوله من حروف العله الالف والواو والياء وهو ثلاثة أقسام سالم ومهموز ومضعف الصحيح منه ما خلت أصوله من حروف العلة الألف والواو والياء تأمل قوله الصحيح ما خلت اصوله إذن النظر في الاصول ان كان حرف العله حرفا زائدا كالالف في ضارب او كان واوا كالواو في في الكوثر مثلا هذا لا يخرجه عن كونه ماذا عن كونه صحيحا لان اصوله صحيحه وحروف العله الالف والواو والياء قال وهو ثلاثه اقسام سالم ومهموز ومضعف اولا السالم وهو ما سلمت أصوله من الهمز والتضعيف نحو نصر وتناصر وانتصر ما سلمت أصوله من الهمز والتضعيف ايضا الكلام على الأصول ما سلم من الهمز والتضعيف فهو ماذا فهو سالم يكون صحيح الاصول ليس في اصوله همزه وليس مضاعفا يعني ليست عينه ولامه من جنس واحد نحو نصر وتناصر وانتصر ثانيا طيب لو قلت لك نصر حسناتي نقرا نقرأ اولا ثم أرجع وأتي بالسؤال ثانيا المهموز وهو ما كان أحد وصوله همزة نحو أخذ وسأل وقرأ أحد وصوله همزة مثل بثلاثة أمثلة مثال الهمزة هي الفاء ومثال الهمزة هي العين ومثال الهمزة هي اللام كله من المهموز ثالثا المضعف وهو على ضربين مضعف الثلاثي ومضعف الرباعي فالضرب الاول هو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد ما كانت عينه ولا موه من جنس واحد نحو مد ما هو الاصل ما هو اصل مد اصل مد ما دد ما ما عينه الدال وما لامه الدال عينه ولامه من جنس واحد وامتد ايضا امتد وزرها افتعل وأصلها امتدد افتعل حصل لها إضغام عينه ولامه من جنس واحد واستمد أصله استمدد استخ... استفعل مثل استخرج استمدد حصل إضغام استمد عينه ولامه من جنس واحد العين وصول كلها مضاعف الثلاثي الأصل الاول الثاني الذي هو العين والأصل الثالث الذي هو اللام من جنس واحد كيف ننظر في الأصول بقطع الن زيادة يزيد شيء آخر غير الزيادة. الصحيح ما في شيء يعني مثلا مد كلها اصول استمد انظر الى الاصول الهمزه والسين والتاء زائده والاصول الميم والدال والدال فاذا قلت لك استمد صحيحه او معتله تنظر الى الاصول هل هي مضاعفه أو سا... أم... هي مضاعفه ام سالمة؟ تنظر إلى الأصول تجد الأصل الثاني العين دال دالا وتجد الأصل الثالث اللام دالا فتقوله مضاعف مضاعف وإن تخللته الزوائد لا تنظر إليها انظر إلى الأصول ثم الحقه بما يناسبه. إن كان سالما قل هذا من باب السالم وإن كان مهموزاً من باب المهموز وإن كان مضاعفاً من باب المضاعف فالمضاعف على ضربين مضاعف الثلاثي ومضاعف الربعين الضرب الأول ما كانت عينه ولامه من جنس واحد نحو مد ومتد واستمد والضرب الثاني هو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس اخر لا بد ان تكون من جنس اخر والا لم تكن الكلمة عربيه لو كانت الاربعه الاحرف من جنس واحد ما صلح ما صلح لم يصلح ذلك مثل ان تقول مثلا لو قلت مثلا في الباء على وزن فعل لا بببى بب. هذه ما هي عربيه كذلك ايضا في التاء تتا تتا كلها الاربعه من جنس واحد ما يتاتى لكن المضاعف ان تكون الفاء مع اللام الاولى ان تكون هذه من جنس اي حرف من حرف الهجاء من جنس واحد والعين واللام الثانية الجنس من جنس آخر فعلل على كم فعلل على أربعة على أربعة ماذا على أربعة أحرف الفاء الحرف الأول مع اللام الأولى الذي هو الحرف الثالث هذا من جنس العين مع اللام الثانية من جنس آخر مثال ذلك قال نحو زل زلا اين فا الكلمه الزاي لامها الاولى الزاي اين عين الكلمه اللام الاولى اين لام الكلمه الثانيه اللام الثانيه إذن زاي زاي لام لام اعطوه الكرسي اعطوها الكرسي زل زلا كاب كابا الثاني ثانية الذي مثل هذين هو هناك عند السبوره طيب زلزل زل كاب كابا وص وص هذه كلها ماذا من باب المضعف فلنأتينا بمثال المضعف الرباعي طاء نعم مثال أكرم على مثال الرباعي ك كأكأ طيب ما لكم تكأكأتم عليك تكأكئكم على ذي جنة فراقع عني هذا ابو علقمه نحوي طيب تاء ت قطقا فافا ركوا لكمات ثرثر لا فتتأ. لا أنت فتتها ثلاث مره واحدة نحن نريد الفاء مع اللام من جنس والعين مع اللام الثانيه من جنس لو قلت فت فتى فت فت قاء قاء لم طيب آدم دم دم نعم إذن هذا هو هذا المضاعف في بعض في في بعضه خلاف سياتي ان شاء الله واحكم بتاصيل حروف سمسمي ونحوه والخلف في كلام لم احكم حروف سمسمي ونحوه والخلف في كلام لمي يعني لملم هذا فيه خلاف لان الثلاثي مع الرباعي تقول لما ولملما بمعنى هذه فيها خلاف طيب هذا سياتي في صرف الألفية ان شاء الله تعالى قال ثم المعتل من الافعال ما كان احد اصوله حرف عله وهو اربعه اقسام لان حرف العله اما ان يكون في موضع الفاء فقط او العين فقط او اللام فقط او اللام مع الفاء او اللام مع العين فالاول المثال وهو ما كانت فاؤه حرف عله نحو وعد ويسر لماذا مثل بمثالين خالد الواو والياء والثاني الاجوف وهو ما كانت عينه حرف عله نحو قال وباع وخاف قال وباع وخاف مثل بثلاثه امثله قال اصرها الواو من باب فعل باع أثره أن من باب فعل خاف من غير باب فعل من باب فعيل يعني أن الأجوف قد يأتي من باب فعل ويأتي من غيره فمثل بمثال لما كان من باب فعل وهو واوي وبمثال لما كان من باب فعل وهو يائي وبمثال لما كان على غير باب فعل لان خاف على من باب فعل خويف يخاف واصرها قول وبيع وخوف قلبت كل من الواو والالف وقلبت كل من الواو والياء الفا لتحركهما وانفتاح وانفتاح ما قبلهما كما سياتي في موضعه من باب الابدال ان شاء الله تعالى والثاني الناقص وهو ما كانت لامه حرف عله نحو غزا ورمى ورضي وسروا غزا ورمى ورضي وسروا مثل باربعه امثله غزا لما كان ناقصا ولامه ماذا غزا لامه ماذا من منقربه عن واو لانك تقول في المضارع ماذا يغزو وتقول عند إسناده للضمير غزاوت ورمى ما كان ناقصا وألفه مقربة عنه يا لأنك تقول يرمي وتقول رميت ورضي لما كان ناقصا من غير باب فعل من غير باب فعل لأنهم من باب من باب فعيلة واصل, واصل رضي و رضي و قلبة الواو ياء لتطرفها وانكسار ما قبلها كما مر بك في الجدول الذي في المدخل من علم الصرف وسيأتي أيضا في باب الإبدال من هذا الكتاب أن رضي أصلها ماذا راضي و لأنها من الرضوان من الرضوان ظهرت الواو في المصدر وسرو وسرو اي صار سريا عن كبير في قومه تقول تقول في سروت و هو ناقصه واخره ماذا واو اذا المثال المثال اتى بالمثالين الاخيرين ليبين أن الناقص يأتي من باب من غير باب فعل يأتي من باب فعل حتي من باب فعيل رضيع ويأتي من باب فعول بالضم العين سرو إذا قال قائل لماذا ما أكمل في الذي قبله التمثيل بأربعة قال وباع وخاف فعل فعل فعل, فعل لماذا ما اتى من باب فعول فالجواب ان الاجوف من باب فعل هذا نادر جدا ليس له منه الا بعض الامثله مثال او مثالين او هكذا بعض الامثله النادره على خلاف فيها فلذلك لم يعتمده المؤلف ولم يمثله لم يمثله لندرته وستعرف هذا في لامية الافعال قال والثالث الناقص وهما كانت لامه حرف عين نحو غزا ورما ورضي وسروا واصرغى غزا ورما غزا فحصل لهما ما حصل لقال واخواتها والرابع اللفيف وهو قسمان الاول لفيف مفروق وهو ما كانت فاؤه ولامه من حروف العله نحو وقع ووفى ووعى لماذا قلنا له مفروق لأن الحرف الصحيح فرق بين حرفي العله الثاني لفيف المقرون وهو ما كانت عينه ولامه من حروف العله نحو طوى اين حروف العله الواو والالف لماذا قيل له مقرون لاقتران حرفين علة ونوى وعوى وأكثر ما تستفيد من هذا التقسيم في باب اتصال الضمائر بالأفعال وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى نعم إذا نكتفي بهذا وهذا السؤال يقول الأخ الحديث الذي هو حديث أبي ذر اوصيك بتسعه شرحه الشيخ أحمد بن عثمان في محاضرته قبل ليلتين يقول ما هو إعراب أنت في قوله عليه الصلاة والسلام وإن رأيت أنك أنت الجواب أنك أن هذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى اسم وخبر تحتاج إلى اسم وخبر طيب فلو قلت إن حرف توكيد ونصف والكاف اسمها ثم قلت أنت تأكيد للكاف كم؟ ركنا ذكرته من أركان الجملة. جملة. ذكرت الاسم فقط. اسم إن أين خبرها؟ أهو موجود؟ فليس الضمير أنت ليس تاكيدا للكاف. إنما هو مبتدأ وخبره محذوف. والجملة من المبتدأ والخبر المحذوف. الخبر ان والتقدير ما هو الوصيه اصلا ما هي في ماذا حتى القدر نعم ولا تنازعن ولاه الامر وان رايت انك انت يكون التقدير وان رايت انك انت المحق وان رايت انك انت المحق او الاحق طيب، فما إعراب لو قلت لك ما إعراب وإن رأيت أنك أنت المحق ما إعراب إنك أنت, أنت الم أن حرف توكيد النصب والكاف اسمها أنت مبتدا، مبتدا والمحق خبر، والجملة من المبتدا والخبر خبر أن الجملة من المبتدا والخبر خبر أن واضح. فاذا ما يعرب انت مبتدا هو في الاصل مبتدا ثاني مبتدا ثاني لان المبتدا الاول هو ما دخلت عليه أن فنقول انت مبتدا وخبره محذوف و الجمله من المبتدا انت ومن خبره المحذوف الاحق وإن رأيت انك انت الاحق أو أنت المصيب أو أنت المحق إلى آخره فالجملة من المبتدعي والخبر المحذوف خبر لأن خبر للحرف الناصب أن نعم لا ما يصلح طمير الفاصل ضمير الفصل يذكر ما بعده لا يصلح أن تقول إنك أنت المجتهد لو ذكر المجتهد لقلنا ضمير الفصل لكن إذا لم يذكر تمام الجملة فنعربها متدان نعربها متدان والخبر محذوف لأننا لان نقول خبر أنت محذوف أو لا من أن نقول خبر أن محذوف طيب باعتبار ماذا أن الأمثلة التي جاءت في ضمائر الفصل على اسمها فصلت بين شيئين ظاهرين ظاهري أما أن تفصل بين مقدر بين مقدر وبين ظاهر فهذا الذي يظهر أنه خلاف الراجح أنه خلاف الراجح وهذا يشبه حديث فيقول له يعني في قصة حديث جابر أن إبليس ينصب عرشه على الماء فيأتيه ويقول فعلت كذا يقول لم تفعل شيئا فيقول الأخير لم أزب فلان حتى طلق امراته ماذا يقول؟ يقول له أنت أنت أنت. هكذا يعني أنت أنت. هذه مبتدا وخبر. أنت أنت. مبتدا وخبر. لكن على تقدير على تقدير أنت أنت. يعني على تقدير ماذا أنت الكامل أنت ال. المطيع أنت كذا أنت الذي المنفذ لما قلت فالمقصود من هذا أن التقديرات لا بد أن تكون متوافقة مع المعنى ليست مجرد تقديرات بعيدة عن المعاني التي تتركب منها الجملة وإنما موفقة للمعاني التي تركبت منها الجملة طيب نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك All right. <laughs>